بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف نامر تلك آيات الكتاب وقرآن, وقرآن مبين ربما يودّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة ناجلها وما يستأخرون